والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به هذا الحديث أصل من أصول بيان موقف المسلم عند حدوث الفتن يبين له الموقف الصحيح في الفتن ويهذب موقفه التهذيب الشرعي المطلوب ويبين له أين يضع رجله عند حلول الفتن واشتباكها وتداخلها ووقوع الحيرة والذهول عند حصولها ولعل الرجل لا يميز عند الفتن ما هو حق وما هو باطل فإنه عند حدوثها يعز على الناس معرفة الحق ومعرفة الصواب إنما هي فتن متلاطمة كتلاطم الموج أو الأمواج في البحار ولذا فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه اهتم ببيان الفتن لأجل تحذير الناس منها ولأجل أن يستعد الإنسان لها ولأجل أن يختار الموقف المناسب عند حلول الفتن فلولا ورود هذه الأحاديث التي تبين الفتن لكانت الفتن إذا وقعت بالمسلمين لا يجدون موقفا يقفونه منها فتتكاثر عليهم ويذهلون ويتحيرون ولا يعرفون كيف يخرجون منها ولا كيف يركبون قوارب النجاة منها لكن الشارع حذر منها ليحذرها الناس وبينها ليتقيها الناس وايضا بين المواقف التي يجب أن تكون للمسلم عند حلولها حديث أبي هريرة هذا أصل يحتج به أهل العلم في أبواب الفتن وإذا وقعت فتنة بين المسلمين وشجار وحروب ونزاع فان هذا الحديث هو القائد الدليل المنبه المرشد المنجي اذ انه يختار لك السلامه ولا يختار لك ان تدخل في الفتن وان تخوض فيها فإن الديانة تنبني على السلامة ولا تنبني على المخاطرة فأنت بإزاء أمرين إما أن تخاطر وإما أن تميل إلى جانب السلامة جانب السلامة هو هذا الحديث الشريف هذا الأصل الأصيل وجانب المخاطرة هو أن تدخل في الفتن وأن تنصر هذا وتؤيد ذاك وتخوض بلسانك وربما بسيفك وربما بسعيك تسعى وهكذا هذا جانب يعد فيه مخاطرة للمسلم وسيأتي الكلام في هذا الحديث على ما ينبغي أن ينزل عليه الحديث إذا في البداية الحديث يخبر بأن هناك فتناً ستكون قبل قيام الساعة وأن القاعد في الفتن خير من القائم القاعد خير من القائم القاعد أخف لأنه قعد فلو شارك في الفتنة بلسانه لكانت مشاركته قليله بالنسبه لي القائم لان القائم قد يشارك بلسانه وبسعيه وبيده وبمشيه وسعيه وتدبيره للامور والقائم خير من الساعي وهذا يدل على ان المفاضله حاصله في مراتب ما يكون فيه الناس عند حلول الفتن أن المفاضلة والخيرية واقعة بين هذه الأصناف، إلا أنها جميعا واقعة في الشر. فقوله عليه الصلاة والسلام: القاعد خير من القائم لا يدل على أن القاعدة لم ينله شر. بل هو في الفتن لكنه قعد عنها فهو أقل شرا لكن يناله الشر لأنه في زمن الفتنة وهو في الفتنة لكنه قعد عنها فلم يحارب قعد, قعد عنها فلم يحارب لكن قد يشارك بلسانه قد يشارك برأيه قد يشارك بانتقاده قد يشارك بتصويبه او تخطئته لاحد الفريقين يقول هؤلاء اصح وهؤلاء اهدى وهؤلاء اصوب وهؤلاء المخطئون وهؤلاء الخارجون وهؤلاء المقيمون على الصراط او على الخط المستقيم قد يشارك بلسانه إذن الشرع عند وقوع الفتن بين المسلمين ونشوء الحروب ومواجهة المسلمين لبعضهم يختار لك الموقف الذي تعتزل فيه الفتن فهذه الأصناف داخلة في الفتن والذي لم يدخل في الفتن هو الذي سماه الشارع معتزلاً لتلك الفراق معتزلاً لتلك الفتن الذي يعتزل الفتنة وأن يلزم بيته وأن يكون حلس بيته كما ورد في بعض الألفاظ وإن أخذ ماله وإن ضرب فإنه لا يدخل في الفتن لو حاولوا معه أن يقحموه في الفتن ما دخل فيها لأنه اعتزلها فالناجي من الفتن هو المعتزل الذي اعتزلها بالكلية ومن قعد فيها أو قام أو سعى فهو داخل في الفتن ثم هم يتفاوتون في نيلهم من شر الفتن بحسب مراتبهم القاعد خير من القائم والقائم خير من الساعي إذن أفضلهم مرتبة وأسلمهم هو الذي اعتزل الفتن تماما ولم يخض فيها إذا هذا الحديث أصل من الأصول التي يرتكب أو يرتكز عليها البحث في باب الفتن فهو يهذب موقفك أيها المسلم عندما تحصل الفتن العظيمة وقس على ذلك كل الفتن هذه فتنه تقع في تكفير المسلمين اعتزل فتنه تقع في تصنيف المسلمين تصنيفا جائرا اعتزل فتنه تقع في تحريف الشرائع والخروج بها عما اراده الله منها فتقول لما تصف او تصف او تصف لسانك هذا حلال وهذا حرام لتفتري على الله الكذب اعتزل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل لا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إذا لك مجالات الاعتزال لك مجالات السلامه أيها المسلم اعتزل فتنة التكفير لا تكن ممن يكفر المسلمين تكفيرا بغير حجة ولا استجماع شروط وانتفاء موانع فلا تعذر المسلمين بالتأويل ولا تعذر المسلمين بالجهل وإنما متسرع في التكفير ولست ممن يتقن العلم فيستطيع تنزيل حكم التكفير على المكفر فإن التكفير له أهل علم يضطلعون به ويستعملون قواعد العلم وهم أهل تريث فليس العلم مما يدفع صاحبه إلى التجاهل أو إلى الجهالة أو إلى التسرع في الحكم على المسلمين فينفك عليك الزمان وينفك عليك مناط الاستدلال، كما انفك على الخوارج من قبلك فجعلوا آيات واردة في أهل الأوثان فجعلوها في أهل الإيمان وقالوا أنتم المعنيون بهذه الآيات فجعلوا الآيات القرآنية الواردة في أهل الأوثان والأصنام والشرك جعلوها في أهل الإيمان انفك عليهم الاستدلال وأخطأت أقدامهم الطريق حادوا عن الصواب ولم يستخدموا العلم ولا القواعد كما يجب فوقعوا في فتنة التكفير وكانوا مبتدعه ضالين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من شر الفرق وأنهم كلاب أهل النار وما شابه ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تصف الخوارج تعتزل فتنه التكفير تعتزل فتنه التصنيف الجائر بغير حق ياتي الاحداث فيصنفون اهل العلم وطلاب العلم وسائر المنتسبين الى العلم بغير بينه ويقعون في فتنه عظيمه ويقعون في شر مستطير وينشغلون بهذا الامر الذي ليس لهم ولا لامثالهم فلم يستجمعوا شرائطه ولا تأهلوا له وكان حسبهم أن يعبدوا الله وأن يتعلموا عبادة الله كما أمر وأن يصحعوا اعتقادهم ومنهجهم وعبادتهم ويعرفوا أحكامهم الواجبة عليهم ما كان ينبغي أن يدخلوا في أمر لا يعرفونه ولا يتقنونه وحسبوا أن هذا هو العلم وكلما خاطبوا أحدا جروه إلى هذا الكلام فلا هم تكلموا في الإيمان ولا في تصحيح المعتقد ولا في قضايا التوحيد ولا في قضايا الأحكام ولا في قضايا الآداب ديدنهم وهجيرهم هذا الموضوع فهذه فتنة عمت وطمت وتوجد في كل بلاد الدنيا فوجب أن تعتزل ليس شرطا أن تدخل فيها بل الواجب أن تدخل فيها لا ينبغي لك أن تدخل فيها لا تدخل فيها لعدة أسباب أول الأسباب أنك لست ممن يحسن هذا الباب ولا تعلمته ومن تعلمه من أهل العلم يخاف على نفسه منه أفرأيت أنت الدرويش الغشيم الطرير الفارغ كيف تدخل فيها ارحم نفسك لا تدخل في امر لا طاقه لك به وليس عندك علمه ولم تمتلك زمامه ولا عندك ما تستطيع ان تجادل به فيه لا تستطيع الجدل في هذا الامر لانك لست من اهل العلم فحسبك أن تسكت هذا السبب الأول السبب الثاني أن عدم العلم يوقع في الانحراف فستجني خيبة وخسارة من الدخول في هذا الأمر وتتجنى في أحكامك وتظلم وكم جاء من الشباب بعد فترة من الزمان يأتي شاب قال لي شاب في تيلبورخ في هولندا السلام عليك يا فلان قلت له عليك السلام قال والله تسمح لي أنا ما رأيته ولا أعرفه تسمح لي قلت له نحن يعني متسامحين لا شيء بيننا ولكنني لا أعرفك قال أنا طالب من طلاب الوقت ولكنني لم أعرفك وتكلمت فيك بغير معرفة وكنت فريسة وضحية تلك الفتن في التصنيف فاسمح لي قلت له كم يوجد من أمثالك كم يوجد من أمثالك عدد عدد كبير من أمثالك يعتذرون كم جاء من معتذر يا فلان اسمح لنا يا فلان اسمح لنا يكتبها بعضهم يصرع بعضهم عنده الشجاع للمواجهه بعضهم يكتب في الأوراق هنا في المغرب وفي خارج المغرب في كل مكان هؤلاء فريسة أو ضحية التسرع وعدم استجماع الأدوات التي تمكنهم من الخوض في موضوع خطير جليل كهذا، فأوقعوا أنفسهم في التجني في الأحكام وظلم الناس. إذا لا يعلم هذا الباب، ولم يتأهل له. الكلام فيه بغير علم ولا بصيرة موقع في الشطط والظلم والافك والعدوان على المسلمين. والله عز وجل أمر بالقسط كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين لا بد من القسط لا بد من العدل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم السبب الثالث أن هذا الموضوع من خطورته أن الأمور فيه تتشابه احيانا كما تتشابه الفتن على الناس ولا يعلم أحدهم من المحق ومن المبطل هذا الفريق هو المحق أم ذاك الفريق هو المحق كما تحصل أو يحصل التشابه في الفتن يحصل التشابه في هذا الأمر ايضا فغاية ما في الأمر أنها أمور لا تقضي بتعيين تصنيف المصنف في تلك الرتبة التي صنف فيها فرجل خرجت منه كلمة محتملة ليست صريحة ليس من حقك أن تصنفه لأجل كلمة احتمالية حمالة أوجه وأنت تسمع أن عمر يقول رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الحق محملا لا تظنن بالكلمة الخارجه الصادرة عن المسلم شرا وأنت تجد لها في الحق محملا تستطيع أن تحملها على محمل حسن مقبول مخرج صحيح سليم فهذا اولى من ان تخرج على معنى منحرف او سيء او فيه انحراف عن منهج او فيه دعوه الى بدعه هذا اولى لكن ان تلفظها صريحه ولا تاويل لها ولا احتمال هذا قد اخرج ما في نفسه وصرح بما عنده وعلى نفسها جنت براقش هو الذي جنى على نفسه بتصريحه فمع اشتباه الأمر لا يجوز الدخول في هذا الأمر هذه خطورة أخرى الأمر الذي يليه الرابع أن القضية أحيانا ليست من هذا المشتبه أو المتشابه بل هي من قبيل المتنازع فيه من قبيل الأمور المتنازع فيها هل يبدع صاحبها أو لا يبدع هل يحكم بانحراف منهجه في هذه أو لا يحكم بانحراف منهجه فإذا حصل فيها الخلاف المعتبر وهذا قال بها كالذين يحصل منهم أن يصنفوا من دخل في بعض قضايا الخلاف المعتبر وقال برأي اقتنع به بدليله كان يجعله مخالفا للسنة او يجهل امرا لا يعلمه ويعلم غيره فيجعل معلومه هو المقياس وما خالف معلومه كان ضلالا مرفوضا بدعه وهذا يقع في مسائل الخلاف في مسائل الخلاف كمن جاء يسلم التسليمه الواحده في الصلاه فجاء من ينكر عليه ويقول يا اخي لماذا لا تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نعم الخروج بتسليمه صحيح والخروج بتسليمتين صحيح فلا ينكر في مسائل الخلاف التي الخلاف فيها معتبر والامر فيها واسع, واسع فنقول فيها ما قال الاسلاف يسعنا فيها ما وسع السلف فالقضيه واسعه فتسعنا ونحن لا نضيق ولا نحجر ما هو واسع فلا يتم التصنيف انطلاقا من هذه الأمور وأمثالها أو من أمثالها وهي ليست بالقليلة ما أكثرها أو رجل اجتهد في بعض وسائل الدعوة فاقترب من مجلس يوصل إليهم شيئا من الحق هكذا قدرت دخلت إلى مركز أبلغ فيه شيئا من الحق المركز لا أعلمه قالوا هذا مركز فيه مسلمون يصلون ويريدون درسا دينيا ويتشوفون إلى معرفة ما قال الله وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعندهم أسئلة في عباداتهم ومعاملاتهم فهل لا تطوعت بكلمة أو حصة فأنت تدخل إلى هذا المركز وتؤدي درسا عسى أن ينفع الله بهذا الدرس فهل هذا يعني انني محسوب على هذا المركز انني انتمي اليه انتماء كليا أه؟ لا يصح ان اعتبر انني منتمي اليه لو اردت ان انتقي المراكز التي اتوجه اليها في اوروبا او في امريكا في كل مكان او هنا في المغرب لصعب الامر فوجب ان اسال في البدايه واناخذ معلومات ثم أبني عليها موقفا ان كان هناك مركز فيه مخالفه للسنه صريحه فيه حزبيه بغيضه مقيته فيه جنايات ظاهره فيه ضلالات ضلالات واضحه هادمه وعلمت به لا ادخله ابدا بيني وبينه حد الله لا أدخله ابدا ولا ينبغي لنا أن ندخل إلى مثل هذه المراكز المشبوهه التي فيها ما فيها من الموصوف لكن عامة المراكز عادية يصلي فيها مسلمون قد تجد عندهم بعض أخطاء في دينهم في معتقداتهم في عباداتهم فيما يزاولونه داخل المسجد أفنمتنع عن الدخول إلى هذه المراكز؟ ومن لها يصلحها ومن لها يقوم من فيها من المصلين لئن امتنعت انا وانت والاخر والاخر من لها فثبت ان هذا غير الصحيح هذا المنهج غير الصحيح وان الذين يطلبون شيئا من هذا يطلبون شيئا لا يمكن ان يكون ابدا ثالثا قلنا اعتزال ان تحل ما حرم الله أو تحرم ما احل الله فالأمر قد يتسع لك في أن تسكت عن الحق ولا تنطق به لكن لا يتسع لك الأمر أن تنطق بما هو حق تجعله باطلا أو بما هو باطل تجعله مشروعا وحقا فهذا لا ينبغي أن تقع فيه اما السكوت عن الحق قد يكون لك فيه مسوغ مبرر قد تسكت لان السكوت اولى والكلام يترتب عليه منكر عظيم وتدخل الامر في ابواب الحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرا كلام العلماء في ذلك فتجد انهم يجعلون الموقف للمسلم أحيانا هو السكوت إذا ترتب على الكلام أمر عظيم إذا السكوت قد يكون لك فيه تأويل سائغ ومخرج مبرر فتسكت لكن أن تتكلم فتقول هذا حلال لما هو حرام أو حرام لما هو حلال هذا هو الذي لا ينبغي أن يقع فيه المسلم إذا هنا يجب الاعتزال يجب اعتزال هذا الباب الذي لا تضمن لنفسك أن تستمر فيه موفقاً راشداً مهدياً مرضيا عند الله وإنما تبتلى بتغيير الأحكام فلا ينبغي أن تطاوع في تغيير الأحكام وينبغي أن تتمسك بدينك وباحكامك وهذا هو الواجب لكن قضيه السكوت قد يكون لها المبرر عندما يوجد المقتضي ويوجد المانع أيضا من الكلام كمنكر أعظم من المصلحه المتوخاه من الكلام وكما يقول اهل العلم هنا يتعين دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما عندنا فاسدان وأحدهم أفسدوا من الآخر فنرتكب أخفى الضررين ونرتكب أخفى الفاسدين فندفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما فأدنى الفاسد يرتكبه مع أن الشارع يسميه فاسدا فترتكبه لأجل أن تدفع به ما هو أفسد وأعظم منه ولعل ذكرت لكم أن هذا الحديث هنا لفظ أو رواية أبي هريرة عند البخاري والحديث مروي عند مسلم ومروي عند غير الشيخين وله طرق متعددة ورواه من الصحابة جمع ولعل ذكرت لكم أن عبد الله بن خباب بن الأرد رحمه الله روى عن أبيه حديثا رضي الله عنه ولما كان في بيته في ضاحية المدينة مر به جماعة من الحرورية فقالوا له حدثنا بحديث سمعته من أبيك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عادتهم هذه أن يأتوا إلى ابناء الصحابة ويسألونهم الرواية عن آبائهم فابناء الصحابة قد يكونوا صحابه أيضا صغار يروون عن آبائهم الكبار كرواية عبد الله بن عمر عن عمر بن العاص ورواية عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب وهكذا وقد تكون رواية ابن الصحابي عن الصحابي من باب رواية التابعي عن الصحابي لأن ابنه ليس صحابيا فلم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أدرك أباه الصحابي ومن أدرك الصحابي يسمى التابعي فعبد الله بن خباب تابعي أدرك والده خباب بن الأرد رضي الله عنه فقالوا له يا هذا حدثنا بحديث سمعته من أبيك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم هذا الحديث الذي بين أيدينا تذكر كتب التاريخ أنه ذكر لهم هذا الحديث قال لهم حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القائم فيها القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي أو خير من الساعي ولا أن تكون عبد الله المقتول خير من أن تكون عبد الله القاتل فلما حدثهم بهذا الحديث قتلوه ثم خالفوا إلى أم ولد له فبقروا بطنها وهي حامل فقتلوها فسال دمها على الوادي هكذا روى لنا المؤرخون في تبيان مواقف الخوارج الذين يركبون اعنه الأمور وأشق الأمور مخالفين الهدي النبوي في اختيار أيسر الأمور ما لم يكن إثما كما قرأنا في صحيح البخاري قبل أحاديث قرأنا هذا الحديث فهم يركبون المشقة ويصعدون الأمر الكؤود الذي هو كالعقب الكؤود يحبون الشديد من الأمر يحبون التكفير بدل الإيمان يحبون المشقة بدل السهولة ولا شك أن هذا المنهج خلاف السنة خلاف سنة الإسلام من ان أيسر الأمور مطلوب وأسهلها مطلوب بل الدين يسر كله إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحه وشيء من الدلجة وهي روايات مختلفة وفي بعض الألفاظها من طرق مختلفة وفي بعضها ضعف فإن المنبثة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى في بيان التشدد والتنطع وركوب الأمور الشديدة والعنت والمشقة فهذا موقف الخوارج لم يرقهم الحديث النبوي الذي حدث به خير البرية صلى الله عليه وسلم لم يرقهم جاء على خلاف هواهم ومزاجهم إذ مزاجهم العنة والمشقة والحديث يقول أقعد ولا تمشي في الفتنة هذا خلاف مزاج الخوارج ماذا يريدون؟ يريدون حديثا يحث على الدخول في الفتن يريدون حديثا يحث على مقارعة السيوف يريدون حديثا يرت... يعني يختار شديد الأمور فلما لم يرقهم الحديث وكان على خلاف هواهم قتلوا المحدث وقتلوا أم ولده وارتكبوا الجناية بقتل نفس منفوسة بريئة بغير موجب حق لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه من غير هذه لا يحل لمسلم أن يقتل مسلما وما كان لمسلم ان يقتل ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا لا يمكن ان يقتله الا على سبيل الخطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه الى قوله الا من تاب وامن فالمقصود ان هؤلاء ارتكبوا الجنايه بغير حق وما ذاك الا بسبب ان الحديث لم يعجبهم او كلما لم يعجب شخصا حديث لم يعجب شخصا يكون سبب عدم الرضا بالحديث أن يقتل المحدث بهذا الحديث هل رأيتم هذه؟ هل هناك ضلال أعظم من هذا الضلال؟ لو حدثك بحديث باطل موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحق لك أن تقتله كان يجب أن تنبهه وأن تحذره من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأن تبين له مغبه الكذب في الحديث النبوي ومصير الكاذبين على النبي عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وما حق لك أن تقتله لأجل الكذب في الحديث النبوي حتى لو كذب في الحديث النبوي وهذا هل حدث بحديث صحيح أم لا هل صدق في تحديثه صدق فما بال الخوارج يقتلونه حدث بحديث على خلاف أصولهم ولماذا لا يبنون أصولهم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة لماذا لا يكون هؤلاء الخوارج يبنون منهجهم على كتاب الله وسنة النبي الكريم وفهم الصحابة فهم سلف الأمة فيسلم لهم دينهم من التخبط وعقيدتهم من التشدد وإيمانهم من الانحراف ويسلم المجتمع من جنايتهم ولذلك من تلمس جذرا من تلك الجذور القديمة كان عليه وزرها وارتكب آثامها وخرج على المسلمين بشرورها كل من جاءنا بخصلة من خصال الخوارج إلا وعنده سيئة من السيئات التي سنها للناس فخرج على الناس بهذه الشرور وأوقع في هذه هذا المجتمع هذه البلايا الخطيرة وفتن المسلمين بفتنه التكفير ولا شك ان المجتمع اذا دخله التكفير فانه يفقد تماسكه ويفقد قوته فهذا شك في الايمان وتشكيك في الايمان فاي صف يتماسك بعد التشكيك في الايمان اي صفوف المسلمين تتماسك بعد التشكيك في الايمان إذن هم الخوارج فاحذروهم لا يريدون هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام ومن تشرف لها تستشرفه تشرف أي تعرض وبارز تشرف لنا فلان واستشرف فلان أصله الظهور من ظهر لها وبرز لها وتعرض لها وخاض فيها تستشرفه تستشرفه بمعنى تهلكه ترديه توقعه في شر عظيم تفتن عليه دينه وعقيدته واستقامته وسائر أموره فمن برز لها أخذته فهي مغرية ولربما بعض من يظن من نفسه رجاحة العقل يظن أن الدخول فيها مفيد له ويقول أنا لها أبو بجدتها وصاحب عذرتها أنا القيم بها أنا فارس ميدانها يقول سأدخل فيها وعندي والعلوم التي تعصمني من الوقوع في الفتن بعضهم حسب هكذا حسب أنه أسد فيها ولكنه خرج منها فأرا ضعيفا لا يلوي على شيء فإن الشارع حذرك من الدخول في الفتن ولم يأذن لك في الدخول فيها ولو امتلكت العلوم التي امتلكت بل العلوم التي تمتلك تصدك عن الدخول فيها وقد قلنا في البداية إن السلامة مقدمة على المخاطرة ولذلك قال القائل دع كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر أو فما آمن في دينه كمن خاطر أو كمخاطر فالرجل يجب عليه أن لا يخاطر بدينه ومن حمقه أن يخاطر بدينه السلام في الابتعاد السلام في السكوت السلام في الترك السلام في اختيار الايسر تأمل تأمل لا تاخذنك النخوة ولا تاخذنك الصلابة فتقول أنا سأدخل وسأكون لسان حق في هذا الموضوع نعم فلان مبتدع وفلان مجروح وفلان كذا احذر ليست في صالحك أنت مخاطر إذا دخلت ولم تمتلك الأدوات فأنت مخاطر كساع إلى الهيجة بغير سلاح ليس لك السلاح فلم تخاطر بنفسك من تشرف لها تستشرفه تهلكه وتوقعه في الشرور العظيمة التي يعلمها الله عز وجل تستشرفه ومن وجد ملجا أو معاذا فليعذ به يؤكد الحديث بجملة أخرى بأن الإنسان في حال الفتن يجب أن يبحث عن ملجأ أو معاذ ملجأ يلجأ إليه قد يكون ملجأه أن يأخذ غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن كما في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري في مواطن من صحيحه قد يكون ملجأه في بيته قد يكون ملجأه بسفره إلى بلدة أخرى قد يكون ملجأه أي ملجأ يجد فإنه ملجأ له والمقصود يبتعد عن مكان الخوض في الفتن فتن الكلام فتن القتال والسيوف أي فتنة من الفتن وهي فتن متنوعة متفاوتة في ضررها وفي شررها ولهيبها الذي تلهب به النفوس والعقول والمجتمعات الفتن فقد يكون ملجأه في أي مكان يبتعد به من الفتن ومن وجد معاذا فليعذ به فليعذ به أي فليتمسك به فليتمسك به ولياخذ به وأي شيء فيه إبعاد له عن الفتن وغياب عن مسرحها وميدانها والمكان الذي تتفاقم فيه فإن ذاك هو المتعين فإنه يطلب المعاذ الذي يعوذ به وينجو به ولا شك أن العلم قائد إلى المرجع والتعلم قائد إلى هذا المعاذ الذي يعوذه فقد يعيذ أو يعوذ الرجل بعلمه وقد يعوذ الرجل بحصافة عقله فإن الديانة إذا لم يجتمع معها عقل لعلها كانت ديانة مع حمق والعاقل ليس بأحمق والمتدين يجب أن يكون معه قدر من العقل فما يوجد من المتدينين فما يوجد من المتدينين جماعات فمنهم العاقل ومنهم من هو دون ذلك ومنهم عديم العقل ومنهم المتهور الأحمق وهو متدين يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويخاف الله ويأتي الحلال ويتجنب الحرام لكنه متهور عقله غير متزن غير مسيج بأخلاق وبآداب وبعلوم تجعله متريثا عاقلا متائدا في اموره التؤده محموده التريث محمود فقد تجتمع الديانه في رجل متدين متهور وقد يقدم على امر يدل على تهوره الم تقول انه متدين نعم بلا قلنا متدين جمع تدينا وتهورا الذي قادنا إلى أنه متدين ما رأيناه من حسن عبادته وسمته وهيئته وعدالته الظاهرة وما جربنا عليه كذبا فقلنا هذا رجل متدين وأما قولنا بأنه ايضا متهور فقد عمل أعمال المتهورين فجمع الديانة و التهور فهل يجتمعان ام لا اليس النبي عليه الصلاه والسلام قد قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لما لم يكتف النبي عليه الصلاه والسلام باشتراط الدين مع ان الدين يجمع الخلق والخلق داخل في الدين لما نص عليه الصلاه والسلام على الخلق وخصه بالذكر بعد ذكر الدين ذكر الخلق وخصه بالذكر وجعل له حيزا واهتم به وأرشد إليه أهل الفتاة المخطوبة قال وخلقه ترضون دينه وخلقه لأن الخلق من الدين وهو خاص من عام كما يقول أهل البلاغة ذكر الخاص بعد العام تنزل الملائكة والروح والروح من الملائكة فذكر الروح وهو جبريل لخصوصيته ومزيد أفضليته على سائر الملائكة وهو من الملائكة ذكر الخلق بعد الدين لقلة الاعتناء به من قبل المسلمين والرجل قد يكون صاحب دين وليس صاحبا خلق هذا قد جمع الدين هذا قد توفر فيه الدين وليس فيه الخلق والتهور يدخل في قله الخلق او انعدام الخلق فالرزانه خلق والتؤده خلق وضدها التهور ايضا خلق مشين ذميم لا يجمل بالرجل ان يتصف به إذن المراد بالأفضلية في هذا الحديث أو في هذه الخيرية من يكون أي أن كلا شر ممن فوقه على التفصيل المذكور فكله يتفاضل أو يفاضل الآخر وكلها داخلة في أن عندها قسطا من الشر من شر الفتن لان الجميع في الفتن ثم ان البخاري ذكر روايه تابعه لهذا الحديث وفيها زياده قال من قال البخاري الا ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله نحن في أبواب المناقب وهذه الجملة تتكلم أو تتحدث عن الصلاة وهي تابعة للحديث الأول وفيها اي هذه الجمله التذكير بالمحافظه على الصلاه وخاصه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله اي كانما قطع اهله وماله او كانما نقص اهله وماله فوتر بمعنى نقص لان الشيء يكون كثيرا فينقص فينقص الى ان يصير وترا اي واحدا فيكون وتر بمعنى نقص او يكون وتر بمعنى جنى على اهله جنايه عظيمه بترك امر من الامور التي يعاقب عليها فكانه جنى على غيره بقتل او نهب وسبي وسائر ما يكون من ذلك والصلاه التي ذكرت في هذا الحديث هي صلاه العصر هي صلاه العصر كما بين العلماء وورد التصريح بها في بعض الفاظ الحديث من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وُتِرَ اهله وَمَالُهُ فهي صلاه العصر اما فواتها فاما بمعنى عدم ادائها في وقتها او عدم صلاتها في جماعه واكثر العلماء على ان الجماعه فرض عين وقالت المالكية السنة المؤكدة واستدل بحديث صلاة المسلم في مسجد قومه أفضل من صلاته في بيته بخمس وعشرين درجة وفي لفظ بسبع وعشرين درجة قالوا لما دخلت المفاضلة بين صلاة البيت وصلاة المسجد دل ذلك على جواز الصلاة فرادة وأن غاية ما في الأمر أن الصلاة المسجد تزيد خمسا وعشرين درجة ولا يكون التفاضل والمفاضله إلا بين أمرين جائزين صلاة المرء في, مسجد بي في مسجده أفضل من صلاته في بيته فأفضل فعل تفضيل ويقول أفضل لما يكون أفضل على مفضول والمفضول هو الصلاة في الدار والمفضول جائز هكذا قررت المالكية أن الجماعة ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة. فعلى رأي المالكية يقولون من فاتته أي فاتته اي فاته اداؤها في وقتها. وعلى رأي غيرهم يقولون فاتته أي فاته اداؤها في الجماعة. على التفسيرين حسب أصلي. القولين المشهورين في الفقه فكأنما وُتِر أهله وماله أهله وماله بالرفع لأنه نائب فاعل لم يسمى فاعله نقول وُتِر أهله وماله فهو لما لم يسمى فاعله وهو الذي يسمى نائبا الفاعل وإما أن تكون بضبط آخر فكانما وُترَ أهله وماله وتكون بي النصب على أنه مفعول ثان لوترَ وهو عائد على الذي وقع له الأمر الذي وُترَ أو نقص أجر أهله أو وقعت الجناية في أهله. فيكون بمعنى فكأنما ووتر الرجل الذي فاتته الصلاة فكأنما ووتر هو اهله وماله فيكون مفعولا ثانيا لووتر وعلى كل حال أكثر ما يذكره العلماء على أنه نائب فاعل ووتر أهله وماله وذكر العلماء هذا الوجه كما بين ابن الاثير في النهايه وغيره ثم اسند البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون اثره وامور تنكرونها ستكون اثره وأمور تنكرونها هذا إخبار بما سيكون والفتن كائنة فيما بين من يعيش إلى يوم القيامة فبعضها حصل وبعضها سيحصل وما من زمن إلا وفيه فتنه فيخبر عليه الصلاة والسلام أن من جملة الأمور التي تسبب الفتن وتوقع الناس فيها أمور الأثرة ما هي الأثرة الأثرة من الاستئثار من الاستئثار والله عز وجل قد ذكرها في كتابه قال ويثيرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة اثرتك على نفسي واثرتني على نفسك وانا اوثر لصاحبي او اخي وفلان صاحب ايثار اي انه يقدم غيره على نفسه ويستاثر او يجعل الامر لغيره دون نفسه اثرتك بهذا الامر بهذا الثوب اثرتك بهذا الكتاب اي جعلتك مقدما علي في اخذه والاستفاده منه والايثار خلق حميد وخصله رفيعه لمن اتصف بها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصها الرجل محتاج فقير ويؤثر غيره على نفسه اي يقدم غيره على نفسه فيعطي الغير مع احتياجه هذا الإيثار والأثر قد تكون بمعنى من نفس السياق قد تكون بمعنى أنني أستأثر بالأمر لنفسي فاما اوثر غيري وإما أستأثر أنا والمستأثر هو الذي يستأثر بالأمر لنفسه ويخص به نفسه ويقدم نفسه على غيره ولا يعطي الناس حتى لو كانت حقوقا لهم لا يسددها ولا يعطيها وإنما يستأثر بها هو ولا يوزعها على المستحقين ولا يقسمها بين المحتاجين إنما يجمعها لنفسه هذه هي الأثرة ستكون اثره ولا يتصور وجود الاثره إلا عند أصحابها من هم أصحاب الاثره هم الذين بأيديهم الأموال أموال الناس وأموال الدولة وأموال الحكومة وكل من يرعى مالا من الأموال يجب أن يوصله إلى المستحقين وأن لا يكون مؤثرا به نفسه مستأثرا به هو لا يوصله إلى أصحابه فقد علم بأن من يكون على أمر من الأمور واليا خليفة حاكما يكون صاحب أثرة أي قل ما يوصل الحقوق إلى أصحابها وقد أخبر النبي عليه الصلاه والسلام بأن هذا الأمر كائن وأنه غالب ولذلك قال عبادة بن الصامت في الحديث الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى آثرة علينا جعل الآثرة التي ستكون من الفتن وهي أمر فيه ظلم وفيه جور وعدم إيصال الحقوق إلى مستحقيها جعلها الشارع من الأمور التي يقدم فيها الناس البيعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء على السمع والطاعة لولاة الأمور السمع والطاعة هذا من أصول أهل السنة في أبواب الطاعة خلينا من الفرق الكلامية التي لا تتحكم إلى كتاب ولا إلى سنه تتحكم إلى العقل ولا تتحكم إلى الكتاب والسنة ولا تتحكم إلى فهم الصحابة والتابعين والفقهاء المشاهدين ولا ولئما المتبوعين من أصحاب المذاهب المعروفة دعنا من أولئك نحن نريد من يتحاكم إلى الكتاب والسنة وفهم السلفي من الصحابه والتابعين ثم الفقهاء المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وابي حنيفه فمن امور البيعه ان تبايع على سكوت على الاثره حتى لو رايت الاثره اسكت عنها لا تتكلم لان سكوتك فيه جمع ولم للشمل ودفع للفتنه ودفع للخلاف ودفع لشق عصا الطاعه اللي هي الطاعه المطروبه عليكم بالسمع والطاعة بايعنا على السمع والطاعة وبيعنا على اثرت علينا حتى اذا لم تصلنا حقوقنا من قبل أولاة الأمور وجب أن نسكت وأن لا نثير فتنه أرأيتم الأصول الشرعية كيف هي كيف تهذب موقفك وتضع قدمك في الموطئ الصحيح ضع قدمك في الموطئ الصحيح أيها المسلم لا تغرنك الكلمات المعسولة ولا الجمل المنمقة ولا الكلمات الشديدة التي ظاهرها ظاهرها من قبله الشهامة والشجاعة لكن باطنها الله أعلم بما يشتمل عليه من الابتعاد عن الحق دعك من هذا كله فإن الأثرة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها موجودة ولا يتصور كما يقول العلماء لا يتصور ولا... ولا يتصور ولاه من غير اثره لقد ذهب عهد الراشدين المهديين الذين جاء ذكرهم في الحديث الشريف وذهب العهد الذي كان فيه الاسلام قويا منيعا ولا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه حتى تقوم الساعه الاثره يخبر عليه الصلاة والسلام أنها كائنة وأنها مما تسبب الفتن في آخر الزمان وأنه لا يتصور ولات من غير أثرة هذا الغالب عليهم لقد ذهب عهد الراشدين المهديين الذين نتمسك بسننهم ونعض عليها بالنواجد وذهبت القرون الفاضلة الثلاثة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين لا يزال قويا منيعا إلى عشر خليفة كلهم من قريش والحديث خرجه مسلم وابو داود في السنن ولفظه يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الدين قوياً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش فإذا اعددت هؤلاء الخلفاء الاثني عشر الذين لا الدين قوياً منيعاً في عهدهم وجدتهم على التوالي كما قال المازاري وعياض والحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم من شراح الحديث قال لقد جاءوا على التوالي إلى 12 خليفة وهذا هو أحسن عهد للإسلام وأقوى عهد للإسلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يزال الدين قويا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش في مقدمتهم الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخامسهم عمر بن عبد العزيز هذا من عده في الخلفاء الراشدين لكن يقدم على عمر بن عبد العزيز معاويه بن ابي سفيان لان معاويه صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي ولا يمكن المقارنه بين الصحابيين وبين تابعي فلا يفضل بعضهم لما يذكر عمر بن عبد العزيز في الراشدين الأربعة فيجعله, فيجعله الخامسة معهم ينسى أن قوة الدين لا زالت مستمرة إلى 12 خليفة كلهم من قريش على التوالي وهو إخبار والأخبار لا يدخلها النسخ باتفاق أهل الأصول ومعنى ذلك أن الخبر سيكون وسيتحقق لأن المخبر به هو المعصوم عليه الصلاة والسلام فهو لا ينطق عن الهوى ولا يخبر إلا بما هو كائن وقد بين بأن هؤلاء الخلفاء على التوالي فتعين أن يكون من أبي بكر إلى تشرى خليفة متليم هم أفضل الخلفاء والدين في وقتهم أقوى من أي وقت آخر فيا فعمر بن عديس الى اخرينا كلهم من بني اميه ذكرهم العلماء وان الدين في هذا الوقت هو اقوى ما يكون وان شئت راجعت شروح الحديث راجع شروح مسلم شرح مسلم للقاضي عياض وشرح مسلم للمازري وشرح مسلم لأبي العباس القرطبي وشرح مسلم للأبي وشرح مسلم للنووي هذه أبرز شروح الإمام مسلم ثم راجع شروح البخاري شرح الحافظ بن حجر الفتح وشرح العيني وشرح الكرماني وشرح ابن رجب في فتح الباري أيضا ما تجده من شروح البخاري وهذه من أبرزها وراجع كتب السياسة الشرعية ستجد فيها الحديث وتجد تجد كلام العلماء على الحديث أما لماذا قدمنا معاوية على عمر بن عبد العزيز فلأن معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي وأصل المفاضلة بين الصحابة فيما بينهم وبين التابعين فيما بينهم فلا تأتي بتابعي تفاضل أو تقارنه ب لا يمكن ولذلك سئل ابن المبارك فقيل له ايهما افضل معاويه او عمر بن عبد العزيز فقال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله لتراب لتراب تراب تراب تراب الارض لتراب في منخري معاويه خير من عمر بن عبد العزيز شوف هذا الكلام ما أجمله ما أدله على المطلوب ما أبيانه لعقيدة الحق في تقديم الصحابة وعدم الخلط في جعل المقارنة بينهم وبين التابعين لا يصح وقد يتجروا بعضنا فيقول ولما يقول ابن المبارك لتراب في من, خري معاوية في من خري معاوية خير من عمر بن عبد العزيز إنما خرج جواب ابن المبارك هذا المخرج لأجل أن يبين أن الأصل في المقارنة بين الصحابي وتابعي ليست عادلة وليست على بابها فحق السؤال أصلاً الا يطرح ومن ثم كان الجواب على هذه الهيئة فإن التابعية لا يستحق أن يقارن مع الصحابي في فضله ودينه وفي سابقته والله جعل هؤلاء الصحابة خير أمة أخرجت للناس أفنجعل التابعين كالصحابة؟ ولذلك وجب على المسلم أن يحكم. باب الصحابة معرفة وعقيدة حتى لا يقع في الخلط قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها سيوجد من الوالي أمور تنكر أحكام تنكر تصرفات تنكر حد هذه الأمور هي أن تكون أمور منكره في كل شيء إلا أن تكون كفرا بواحا فلا ينبغي مطاوعتهم فيها الحد فيها هو الكفر أما ما دون الكفر من سائر الأمور المستنكره على الولاد وعلى أصحاب الأثرة كيف ما بلغت فإنها أمور يصبر عليها المسلم وإن ضرب جلده وأخذ ماله فإنه يصبر عليها والحد هو الكفر ما لم يرى كفرا بواحا ليس عنده فيه من كتاب الله برهان كما سيأتي في بعض الألفاظ الصحيحة الواردة في الصحيحين ستكون اثاره وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا الصحابه شديد الحرص على ان يختاروا مواقفهم ازاء الفتن وان يضعوا اقدامهم في الموطن الصحيح عند حلول الفتن فلم يتركوا الأمر للاجتهاد مع علمهم وفقههم بل من خوفهم على أنفسهم ورجائهم الفائدة وحرصهم على العلم النافع لهم عند حلول الفتن يباشرون النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال يقولون فما تأمرنا يا رسول الله فما تأمرنا أي ما الذي تأمرنا به عند وجود الأثرة والأمور المنكرة في آخر الزمان في أيامنا في غير أيامنا في أي وقت وهي مستقبلة يجوز حصولها في وقتهم وفي غير وقتهم بل قوله وأمور تنكرونها دليل على أن بعضهم سيعيش. ويدرك امورا منكره كما تقدم في حديث عدي بن حاتم الطائي وانه قال لان طال بك الزمان سترى الضعينه تخرج من من الحيره حتى تذهب إلى حتى تذهب الى مكه وامور تنكرونها في وقتكم في زمانكم في زمان غيركم كله جائز يا رسول الله ما تأمرنا أو فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا لفظ البخاري تؤدون الحق الذي عليكم لهؤلاء الولاة وتسألون الله الذي لكم أي من الحقوق أي تؤدون للولاة الحقوق وتسألون الله الذي لكم وتجعلونه لله عز وجل وتكلونه إليه فلعل الله يرد عليكم ما ضع منكم من الحقوق وفي هذا الجواب ما يبين الموقف الصحيح إزاء الفتن وأنه موطئ القدم الصحيح وانه السلامه وليست المخاطره والاعتزال والابتعاد وليست المواجهه وليست الخوض وليست التصلب فكل ذلك لا يرجع بخير واما الحقوق التي يؤدي أو التي يؤدي الناس والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي لكم فورد في بعض الألفاظ ما يدل على أنه الزكاة والمال الواجب في النفس والخروج إلى الجهاد هذه كلها حقوق تجب عليكم تؤدون الزكاة أموالكم فتبذلون الزكاة لولاة الأمور والمال الواجب في النفس ما يجب عليك في نفسك فتبذل إن كان قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح أو كان مالا تؤديه على نفس مقتوله خطا هذا من المال الواجب في النفس الذي يجب أن تؤديه لولاة الأمور ومن الحق الذي تؤدي تؤدونه لولاة الأمور الخروج إلى الجهاد الجهاد المشروع الذي يرفع رايته ولواءه الحاكم المسلم عندما يتعين الجهاد جهاد الدفع أو جهاد الرفع كما يقول أهل العلم فإما أن تدافع وإما أن تباغث والمقصود هو أن باب الجهاد باب مشروع بطوابطه المعروفه وكما بين الفقهاء في بابه وتسالون تسألون الله الذي لكم اي الحق الذي لكم وفي بعض الالفاظ وسالوا الله حقكم وهو عام وقد قيل انه قد قيل في الانصار كما قال بعض الشراح وقيل إنه عام وهكذا فإن هذا الحديث يعد أصلا من الأصول أيضا في أبواب الفتن وأنه يبين لك أن الخروج لا يصح من المسلم على الحاكم وشق عصى والتمرد والتمالؤ والتشنيع أيضا غير صحيح لأن التشنيع ليس منهجا مقوما ولا بانيا بل التشنيع هو ضرب من التشهير وضرب من التشويه وليس منهجا بانيا إذ التشنيع هو ذكر ذكر ذكر السلبيات التشنيع ذكر النقائس، التشنيع ذكر الأحوال الفاسدة، فإذا ذكر لاجل الإصلاح فذاك إن ذكر في الولاة لأجل التشنيع على رؤوس الأشهاد لم يكن بناء ولا إصلاح ولا ردعا بل كان تشويها وتأليبا للعامة لأجل الخروج على ولات الامور ومن ثم حذر العلماء من التاليب فان تقوم على منبر وتقول هؤلاء يفعلون ويتركون وأخذ هذا الرشوه وفلان يفعل والقائد فلان فعل وهذا هذا يسمى التاليب لاجل شحن قلوب العامه فيحمل كرها فيخرج في مظاهرات وربما جرحوا وقتلوا وفسدوا وكسروا وعثوا في الأرض فسادا ولربما دخل في جمهورهم من ليس معهم ممن يريد الفتنة فهذا له غرض في فلان يضربه أو يقتله باسم المظاهرة لأجل نيل الحقوق ما أعظم ما يدخل في المظاهرات من المفاسد ولذلك فإنك لا تكون مؤلبا مشنعا مشوها ذاكرا للمفاسد ذاكرا للنقائص وإنما قل ما بل أقوام واذكر المفاسد على وجه الإجمال واذكر وسائل الإصلاح ولا تذكر أسماء ولا جهات فلا تؤلب فإن التأليب ليس من سمات الذي له منهج منضبط يعمل به ويتبعه تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فهذا المنهج ظاهر في بيان هذا الأصل